بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مصاد كتاب أنزل إليك فلا يكون يُصَدِّقُكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ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 إِلَّا أَوْ أن قَالُ إِ كُن ظَالِي فَلَ نَسْأَلََّينَ أُرْسِلَ إلَيْهِم وَلَ نَسْأَلَمُرسَلين فَل نَقُصَّْ مَا كُنَّا نَاوِذِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ فالذين خسروا انفسهم فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاشا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا بل ليس لم يكن من الساجدين